السلام عليكم ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان م ح م ا عبده ورسوله اما بعد فقد تم بحمد الله وتوفيقه ب ص ط الكلام والشرح على المقدمه لهذا النت المبارك وهو القواعد ا ل أ ر ب ع و ب إ ذ ن الله سنواصل الشرح في ه ذ ه ا ل ح ص ة والحديث يكون عن ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى وكان منهج الشرح ذكر المسائل إ ذ أ ن الشرح م و ص و م ب إ ل ح ا ف السائل بما في القواعد ا ل أ ر ب ع ه من المساء ف ن ب د أ ب ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أ ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ب أ ن الله تعالى الخالق المدبر و أ ن ذلك لم يدخلهم في ا ل إ س ل ا م والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض الله فقل فلا هذه القاعده فيها مسائل ا ل م س أ ل ه الاولى بيان معنى القاعده وانها لا تكون الا بدليل القاعده لغه الاساس فقواعد البيت اساسه قال جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الا آ وفي المعنى الاستراحي يختلف هذا حسب الفنون فهناك القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه والقواعد الحديثيه وهاته القاعده في المعتقد وخاصه انها تخص التوحيد والقاعده بشكل عام هي احكام او حكم كلي ينطوي على ج س ئ ي ا ت حكم كلي ينطوي على ج س ئ ي ا ت فهذه ا ل ق ا ع د ة عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا تقام إ ل ا بدليل فلا يذكرون ق ا ع د ة يستندون إ ل ي ه ا إ ل ا إ ذ ا دل عليها الدليل الشرعي فهذه ا ل ق ا ع د ة التي ذكرها الشيخ أ ق ر ه ا ا ل ق ر آ ن صرح بها ا ل ق ر آ ن لذلك ذكر الشيخ الدليل قال والدليل قوله تعالى فهاته ق ا ع د ة لم يبتكرها الشيخ رحمه الله و إ ن م ا جاءت ا ل ق ر آ ن و أ ش ا ر إ ل ي ه ا المفسرون فهي ق ا ع د ة م س ت ن ب ط ة من كتاب الله جل وعلا لذلك ينتبه ل ه ا فالقواعد لا بد لها من دليل لذلك قال المصنف رحمه الله اعلم أ و قال ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ ن تعلم أ ن تعلم اي أ ن تعلم علما جازما لا يحتمل النقيض هذا أ م ر جاء به ا ل ق ر آ ن أ ن تعلم ومن شرح ب أ ن تعرف هذا لم يرد فيه المتن والله أ ع ل م فقال أ ن تعلم علما جازما لا يحتمل النقيض أ ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله الكفار والمشركون قال النووي رحمه الله أ ن الكفر والشرك إ ذ ا ذكر ف إ ن ه م ا يحملان معنى واحد ويندرجان ضمن معنى واحد فيتفقان في المعنى الكفر والشرك هذا في النصوص وقد يقصد بالشرك ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن فيخص ب ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن فهنا يكون الكفر أ ع م هكذا قال النووي رحمه الله فالكفر والشرك قد ي ط ل ع ا ن على معنى واحد فهنا قال الماتر رحمه الله قال أ ن الكفار والمشركون أ ي ض ا الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أ م ر بقتال الكفار والمشركين كما جاء في الحديث المتفق عليه أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت ا ل ز ك ا ة ه إ ذ ا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله ف أ م ر بقتال الكفار والمشركين والمصنف قال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يلزم منه أ ن ه م غير مسلمين لماذا ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما قاتل إ ل ا بحق فالقتال قد يكون بباطل فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قاتلهم كانوا على الكفر فلا يقاتل الا بحق إ ذ ل ك في بعض النسخ لم تر و أ ن ذلك لم يدخله م في ا ل إ س ل ا م ف ع ب ا ر ة و قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم تكفي على أ ن ه م على غير ا ل إ س ل ا م قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ب أ م ر الله جل و علا و لم تعص دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ذ ن هذا فيما يخص ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة فيها بيان معنى توحيد ا ل ر م و ب ي ة طبعا المصنف أ ش ا ر إ ل ى أ ه م أ ف ر ا د ه قال أ ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون وفي لفظ يقرون أ ن الله تعالى ان الله تعالى الخالق المدبر فالخالق المدبر هذان فردان من أ ه م أ ف ر ا د ا ل ر ب و ب ي ة من أ ه م أ ف ر ا د توحيد ا ل ر ب و ب ي ة فالمصنف رحمه الله ذكر أ ه م ا ل أ ف ر ا د ل ل ر ب و ب ي ة بعض أ ه ل العلم يعرف توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ب أ ن ه افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير هكذا عرف ابن ع ط ي م ي ن رحمه الله توحيد ا ل ر ب و ب ي ة والتوحيد ا ل أ ع م أ و التعريف ا ل أ ع م أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة إ ف ر ا د الله جل وعلا بافعاله أ ف ع ل ه ب أ أ ن ه الذي يخلق وحده وهو الذي يرزق وحده ويدبر ا ل أ م و ر وحده والذي يحيي ويميت وحده وهو الذي يرزق وحده وهكذا توحيد الله جل وعلا بكل أ ف ع ا ل ه و إ ن م ا أ ح ي ا ن ا يذكر أ ه ل العلم اصول هذه ا ل أ ف ر ا د و أ ه م هذه ا ل أ ف ر ا د كالخلق والملك والتدبير والرزق فهذا معنى توحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ م ا موقعه فهو قسم من أ ق س ا م التوحيد ولن يتجلى فهم القاعده, لن يتجلى فهم القاعدة الا ب ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ق س ا م التوحيد وقد مرت معا فالتوحيد ث ل ا ث ة أ ق س ا م ر ب و ب ي ة و أ ل و ه ي ة و أ س م ا ء وصفات توحيد الربوبيه مر ة معنا ما تعريفه ذكر ا ل آ ن ما تعريفه إ ف ر ا د الله تعالى ب أ ف ع ا ل ه نعم النازل إ ل ى الخلق توحيد ا ل أ ل و ه ي ة إ ف ر ا د الله تعالى بالعباده ما هي أ ف ع ا ل الناس تصلي له وحده تدعوه وحده تذبح له وحده توحيد الله جل وعلا ب أ ف ع ا ل ن ا نحن أ ف ع ا ل الناس توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات إ ف ر ا د الله تعالى بما له ب بما له من ا له م ا ل أ س م ا ء والصفات فاتي أ ق س ا م التوحيد الثلاث طبعا هذه ا ل أ ق س ا م بعضها العلم يقسمها إ ل ى قسمين تقسيم ثنائي فتكون ماذا قسم علمي وقسم عملي العلم أ ي ن يكون يكون يشمل ماذا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات أ م ا العمل فهو ا ل ع ب ا د ة نعم وتقسيم آ خ ر أ ي ض ا أ ن ه توحيد إ ث ب ا ت و م ع ر ف ة أ و م ع ر ف ة و إ ث ب ا ت وتوحيد قصد وطلب ا ل م ع ر ف ة و ا ل إ ث ب ا ت ما هي توحيد ا ل ر ب و ب ي ة نعم وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات والقصد والطلب هو ماذا هو ا ل ع ب ا د ة توحيد العباده هذه اقسام ذكر اهل العلم من أ ي ن أ ت و ا بها من ا ل ق ر آ ن استقراء ا من كتاب الله جل وعلا ه ذ ه ا ل أ ق س ا م أ ش ا ر إ ل ي ه ا ا ل ق ر آ ن ومن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويفهم ا ل ق ر آ ن يجدها ب ي ن ة لذلك بعض المبطلين اعترضوا قالوا ه ذ ه ا ل أ ق س ا م ابتدعها ابن ت ي م ي ة ا ب ت د ع هاته ابن ي ي م ة ذ ه لا دليل عليها ابتدعها شخص والصحيح لو علموا ل أ ن ه م جهلوا وكم في الجهل من ضرب أ ن قبل ابن ت ي م ي ة ذكرت فذكرها ابن بطه في ا ب ا ن وهو حوالي س ن ة ثلاثه مئه وسبعه وثمانيه هجري ذ ك ر ه ا م ف ص ل ة م ب ي ن ة وذكرها أ ي ض ا ابن منده وذكرها ابن شرير الطبري وذكرها أ ي ض ا ابن حبان و ا لابن حبان رحمه الله نص في كتابه ر و ض ة العقلاقات ء ل الحمد لله ل ا م ف ر الربوبية د بوحدانية بعظمة الألوهية المتعزز هذا ا ب م حبان في ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ر ب ع ة وخمسين هجريا بل نقلت حتى عن أ ب ي حنيفه الله رحمه الله وتلميذه أ ب وذكرها يوسف و ايضا الطحاوي في عقيدته إ ن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إ ل ه غيره ولا شيء مثله ماذا ولا شيء مثله توحيدا ا ل أ س ل ا م والصفات ولا شيء يعجزه توحيد الربوبيه ا ولا إ ل ه غيره توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فقد ذكرت عند العلماء وعرفت وذكرها ا ل ق ر آ ن فليست, فليست بشيء مبتدع ولا مبتكر ف إ ذ ا عرفت معنى ا ل ر ب و ب ي ة أ ن ه ا توحيد الله ب أ ف ع ا ل ه جل وعلا فقد ذكر الشيخ في كتابه في هذه القاعدة انهم ل ق ا ع د ة أ ماذا كانوا مقرين كانوا مقرين ب أ ن الله هو الخالق المدبر أ ق ر بهذه ا ل أ ف ر ا د من الربوبيه ولكنهم طبعا لم ينتفعوا كما س ي أ ت ي في ا ل م س أ ل ة ا ل م و ا ل ي ة تلقى أ ي ض ا إ ش ك ا ل بعضهم قال كيف تقولون أ ن المشركين مشركي العرب كانوا مقرون بتوحيد الربوبيه أ ه ل العلم ماذا قالوا قالوا أ ن مشركي العرب ماذا كانوا مقرين ر بتوحيد الربوبيه ليس على وجه التمام والكمال و إ ن م ا أ ت و ا ب أ غ ل ب أ ف ر ا د الربوبيه و أ ت و ا ب أ ص و ل الربوبيه وحتى إ ن أ خ ذ ن ا على هذا المعنى في معرض الرد قال جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ جاءت في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه أ ن ه م إ ذ ا قيل لهم من ربكم من يرزقكم من يخلقكم يقولون الله فلما حققوا بعض ا ل أ ف ر ا د سماهم الله ب ا ل إ ي م ا ن ثم قال وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون أ ي ماذا في توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فماذا يقولون في هذا وقد سماهم ب ا ل إ ي م ا ن لما حققوا بعض أ ف ر ا د الربوبيه طبعا أ ه ل العلم يقصدون أ ن هذا ليس على الكمال أ ن ه م حقق ا ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن الكثير منهم كان قد مثلا يطعن في بعض أ ف ر ا د ه ا كما قالوا أ ن نمطر بنوء كذا مطرنا بفضل نوء كذا بفضل هذا النجم أ ن ه مطر به فهذا طعن في ا ل ر ب و ب ي ة ولكن المعنى أ ن ه م أ ت و ا ب أ غ ل ب أ ف ر ا د ه ا والله تعالى أ ع ل م ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هي أ ن توحيد الربوبيه لا يكفي وحده في ا ل ن ج ا ة من النار هذه ا ل م س أ ل ة هي لب ا ل ق ا ع د ة وعليها تدور و هي قطب ر ا ح ا أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة لا يكفي وحده في ن ج ا ة العبد من النار لماذا ل أ ن الشيخ قال في ا ل ق ا ع د ة أ ن ه م كانوا يقرون و مقرون ب أ ن الله تعالى الخالق المدبر ماذا ولم يدخلهم ذلك في ا ل إ س ل ا م هذا لم يدخلهم في ا ل إ س ل ا م وما أ خ ر ج ه م من الكفر إ ق ر ا ر ه م ب أ غ ل ب أ ف ر ا د الربوبيه و ب أ ه م أ ف ر ا د الربوبيه ما أ خ ر ج ه م من الكفر وما أ د خ ل ه م في ا ل إ س ل ا م لن يغني عنهم حتى يحققوا توحيد ا ل أ ل و ه ي ة حتى يفردوا الله جل وعلا ب ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا تركوا توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ف إ ن توحيد الربوبيه لن يغني عنهم شيئا لن يغني عنهم شيئا لذلك هنا افترق الناس وافترقت الفهوم ف د ع و ة الحق تقوم على أ ن ه لا بد للعبد من أ ن يحقق توحيد الربوبيه ثم لا بد له من توحيد ا ل أ ل و ه ي ة الذي هو المطلب ا ل أ ع ظ م فلا بد له أ ن يحقق إ ف ر ا د ا ل ع ب ا د ة لله لا نكتفي أ ن الله هو الخالق وحده الرازق وحده المالك وحده و إ ن م ا من تعبد لمن تصلي من تدعو بمن تستغيث لمن تذبح هذه ا ل أ ش ي ا ء هي بيت القصيد وبها أ ر س ل الرسل ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل ر س و ل أ ن نعبد الله العباد فهي بيت القصيد لذلك الشيخ عرف في, في متن آ خ ر في الاصول ا ل ث ل ا ث ة قال أ ن التوحيد هو إ ف ر ا د الله بالعباد التوحيد العام أ س م ا ء وصفات و ر ب و ب ي ة و أ ل و ه ي ة قال عنه إ ف ر ا د الله بالعباد لما ل أ ن فيه ا ل خ ص و م ة ا ل خ ص و م ة وقعت في ا ل ع ب ا د ة لم تقع في الربوبيه بل قال اهل العلم أ ن الربوبيه كانت م ع ر و ف ة و ش ا ئ ع ة عند الناس فطر عليها الناس قل من أ ن ك ر ه ا فهذا معلوم عند الناس أ ن الله هو ربهم ولكن من عبدوا فقل من انكر توحيد الربوبيه كما قال اهل العلم بل هو شيء معروف شائع اما الذي انكر و انتقص وهدم توحيد الالوهيه لذلك قال الشيخ هنا و ركز على هذه النقطه بل القاعده ه ا ه بنيت من اجل هاته المساله ان توحيد الربوبيه وحده لا ي ك ف ولا يغني شيئا ماذا يغني هذا العبد الذي يذهب الى قبر يدعوه يا سيدي فلان ارزقني ولدا فتقول له اتق الله هذا شرك قال لا الله ربنا وخالقنا و ر ز ق ن ا ماذا تغني عنك هذه لا تغني عنك شيئا أ ن الله خلقك ورزقك ويملكك و أ ن ت تقر بها ثم تدعو هذا الميت أ و ت س ت غ ي ت به أ و تذبح له هذا لا يغني عنك شيئا ولن يخرجك من الكفر ولن يدخلك في ا ل إ س ل ا م فدين الله جل وعلا التوحيد ان تحقق ا ل ر ب و ب ي ة ثم ماذا أ ن تحقق ا ل أ ل و ه ي ة إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة جل وعلا طبعا هنا أ ي ض ا وقع ا ل خ ل ط ووقع ا ل ت ن ب ي س فهل ك ل م ة التوحيد التي تخرج الناس من الكفر وتدخلهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م لا إ ل ه إ ل ا الله هي لا رب إ ل ا الله هل هذا هو معناها طبعا عجيب جدا ل أ ن هذا لا يقوله يعني بسطاء الناس بل يقوله كبراء هؤلاء وعلماءهم لا يفرقون بين الله والرب م ع ن ا شيء عجيب جدا يعني أن يكونوا علماء عندهم ولا يفرقون بين معنى ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة ويفسرون هذا بهذا خلطا بل قال بعضهم أ ن هذه ا ل أ ق س ا م توحيد ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات لما اضطروا إ ل ي ه ا قالوا بها في ا ل أ و ل جحدوا وردوا ثم لما اشتهر وصار عوام الناس يراه في ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الناس صاروا ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن فيرون هذه ا ل أ ق س ا م فصاروا لا يستطيعون نكرانها فماذا قالوا قالوا أ ن معانيها م ت د ا خ ل ة و أ ن ه ا س ت ل ا ح فقط والصحيح أ ن ه ا ليست م ت د ا خ ل ة فمعاني ا ل ر ب و ب ي ة تختلف عن معاني ا ل ا ل و ه ي ة ولكل الحد ف إ ذ ا قلت أ ن ا أ د ع و الله جل وعلا ل أ ن ه يسمعني ف إ ذ ا قلت أ ن ا أ د ع و الله جل وعلا ما هذا توحيد ا ل و ه ي ة ف أ ن ت تدعوه وحده فعلك لماذا ل أ ن ه يسمعني سبحانه جل وعلا ما هذا توحيد ر ب و ب ي ة لذلك علينا أ ن نميز و أ ن لا نخلط المفاهيم هم يريدون خلقها فلما وصلوا إ ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا لا رب إ ل ا الله هذا خلط وهذه لا تجزئه و لا تكفيه في الدخول إ ل ى ا ل إ س ل ا م لذلك لا بد أ ن يفرد الله جل و علا بالالوهيه لا إ ل ه إ ل ا الله هذا معنى واضح لا بد أ ن لا يكون فيه لبس ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م س أ ل ل ة ا ر ا ب ع ة توحيد الربوبيه يستلزم توحيد ا ل ا ل و ه ي ة ذكر ا ل إ م ا م في ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة الدليل على ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة أ ن توحيد الربوبيه لا يكفي وحده قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والارض أ م ن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ح ي ن ا ل م ويخرج ا ل من ي ت م الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فسيقولون الله فافردوه في هاته الافعال انها افعاله سبحانه جل وعلا ولكن تركوا عبادته وحده فقال أ ف ل ا تتقون أ ف ل ا تتقون كيف تقرون أ ن ه الخالق وحده الرازق وحده المالك وحده المدبر وحده ثم تعبدون معه غيره تعبدون معه غيره كيف هذا هذا لا يستقيم لذلك منهج ا ل ق ر آ ن و ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن أ ن ه يستدل على المشركين بما أ ق ر به على ما جحدوه يستدل عليهم ويحتج عليهم بما أ ق ر به من توحيد الربوبيه على ما جحدوه و أ ف س د و ه من توحيد ا ل ا ل و ه ي ة فلما أ ق ر ر ت م ب أ ن الله هو الخالق المالك الرازق ا ل م ذ ب ر لم ا تعبدون غيره لم ا تصرفون ا ل ع ب ا د ة لغيره لم ا تشركون به هذا لا يستقيم فيستدل عليهم بما اقروا به مثل قوله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم ماذا الذي خلقكم هذا منهج في القران ومنهج في ا ل آ ي ه انه يستدل عليهم بما اقروا به فقال اهل العلم ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه من اقر بالربوبيه اتم اقراء و أ ت م ه ا و أ ك م ل ه ا هذا يعبد الله وحده هذا يفرض الله جل وعلا في ا ل ع ب ا د ة ولو ت أ م ل أ ح د ن ا في ح ق ي ق ة أ ف ر ا د ا ل ا ل و ه ي ة فمن أ ف ر ا د ه ا حب الله جل وعلا وخوفه ورجاؤه ومحبته والتوكل عليه هذه أ ف ر ا د في ا ل ا ل و ه ي ة لو ت أ م ل ه ا لوجدها ن ا ت ج ة عن أ ف ر ا د الربوبيه فالله جل وعلا يحب لكمال عظمته لما تعتقد من أ ن ه المالك الخالق الرب الرازق يخاف لكمال ربوبيته جل وعلا يرجى لكمال ربوبيته جل وعلا فيقوى عندك توحيد ا ل أ ل و ه ي ة كلما قوي عندك توحيد ا ل ر ب و ب ي ة فتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة يستلزم توحيد ا ل أ ل و ه ي ة هذه ق ا ع د ة يذكرها اهل العلم وجاءت في آ خ ر ه ذ ه ا ل آ ي ة التي هي دليل على ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة قال افلا تتقون افلا تعبدون الله جل وعلا وحده أ ف ل ا تفردونه ب ا ل ع ب ا د ة ما دمتم أ ق ر ر ت م بربوبيته فهذه ا ل ق ا ع د ة أ ث ب ت ه ا أ ه ل العلم أ ي ض ا ً وهي م س أ ل ة من ه ذ ه المسائل التي جاءت في هذه ا ل ق ا ع د ة في هذا المتن ومما ي ذ ك ر أ ه ل العلم أ ي ض ا ً أ ن توحيد ا ل أ ل و ه ي ة يتضمن توحيد الربوبيه اي أ ن من حقق توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فهذا حقق توحيد الربوبيه و الواحد منا لو ت أ م ل في ه ذ ه ا ل أ ق س ا م و نظر فيها و نظر في قلبه و نظر في عباداته استفاد ف ا ئ د ة عظمى وجد لب ا ل إ س ل ا م فهم ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م و فهم ح ق ي ق ة التوحيد لذلك ت أ م ل في هذا ا ل أ م ر ت أ م ل فيه ففيه خير كبير لقلبك ولدينك و ا ق ر أ ا ل آ ي ا ت ا ق ر أ كتاب الله جل وعلا وانظر في هذه ا ل أ م و ر التي ذكرها العلم من مفهوم توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل ر و ه ي ة والتلازم بينهما و ا ل ع ل ا ق ة بينهما فهذا فيه خير عظيم أ خ ت م هذه ا ل ق ا ع د ة بعد ذكر هاته المسائل التي مرت معنا وهي أ ر ب ع مسائل ب أ م ر ذكره ا ل إ م ا م المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد هذا ا ل إ م ا م توفي س ن ة 845 ه ج ر ي ة هذا قبل ا ل إ م ا م محمد بن س ل م ا ن رحمه الله قبله بكثير اسمعوا ماذا يقول قال في هذا الكتاب المفيد تجريد التوحيد المفيد قال ولا ريب أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة لم ينكره المشركون فتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين هذا الكلام الذي قاله ا ل إ م ا م المقليزي رحمه الله تعالى تفيده ا ل ق ا ع د ة تفيده ا ل ق ا ع د ة أ ي م ا ف ا فالمفرق اي في توحيد ا ل ا و ه ي ة فليست ا ل ع ب ر ة بتحقيق توحيد الربوبيه الذي لم ي ن ك ر ه المشركون كما قال هذا ا ل إ م ا م فهذه المسائل ليست م ب ت ك ر ة ه ذ ه عرفها العلماء وقرروها في كتبهم وهؤلاء ا ل ا ي م ا يذكروننا بها ويعلمونها ويعلمون ه اياها و ع ل م و ن إ ي ف ل ن ي أ ت و ا بشيء جديد هذا ا ل أ م ر عرفه علماء ا ل إ س ل ا م فتوحيد الربوبيه لا يكفي وحده والمفرق في توحيد ا ل ل ه ه ذ ا ملخص ما جاء في ا ل ق ا ع د ة والله تعالى أ ع ل ى ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ي ض ا فيها مسائل المساله أ ل ة أ و ل ى بيان ب ش ة مشركي العرب. في الاولى ع ل ل ل م س أ أ ة ا بيان ش ب ه ة مشركي العرب هناك ربط بين ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى التي مرت في ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى تركوا ا ل ع ب ا د ة و أ ق ر و ا ب ا ل ر ب و ب ي ة كيف هذا لما فعلتم هذا ما حجتكم ما دليلكم أ ن ك م أ ق ر ت م ب ا ل ر ب و ب ي ة وتركتم ع ب ا د ة الله جل وعلا وحده ف أ ت و ا ب ح ج ة م ز ع و م ة و أ ت و ا بشبهه ففي هذه ا ل م س أ ل ة بيان شبهتهم ما هي ما جاء في ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه م قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إ ل ي ه م إ ل ا طلبا ب ل ق ر ب ة و ا ل ش ف ا ء ما دعوناهم والدعاء هنا المقصود به ا ل ع ب ا د ة ففي نصوص الشرع قد يطلق الدعاء ويراد به ا ل ع ب ا د ة فهنا المقصود أ ن ه م ما عبدوا ه ذ ه ا ل أ و ث ا ن وما توجهوا اليها إ ل ا لطلب ا ل ق ر ب ة والشفاء هذه خ ج ت ه م ف ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ ن ت م أ ق ر ت م ب ا ل ر ب و ب ي ة لم ا لم تعبدوا الله وحده قال لما ل أ ن ن ا توجهنا إ ل ى ه ذ ه ا ل أ و ث ا ن لما حتى تقربنا إ ل ى ربنا جل وعلا وتكون لنا ماذا شفيعا عند الله جل وعلا فهم بهذا ماذا يقصدون ماذا قصدوا قصدوا ما عند الله هم بهذا قصدوا ما عند الله ولكن ماذا فعلوا اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله جعلوا و ا س ط ة بينهم وبين الله جل وعلا يريدون ما عند الله ولكنهم جعلوا ا ل و ا س ط ة بينهم وبينه ه ا ه ا ل و ا س ط ة تقربهم إ ل ى الله تشفع لهم عند الله هذه حجتهم وهي شبهه ت م ردها ا ل ق ر آ ن قال الله جل وعلا أ و كما ذكر المصنف فدليل ا ل ق ر ب ة قول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا إ ن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إ ن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فكذبهم ربنا جل وعلا وكفرهم وقال أ ن ه لا يهديهم ف ه ذ ه ليست ح ج ة ه ذ ه شبهه ما يعبدونهم إ ل ا ليقربونهم الى الله س ل ف ا و المعنى ما يعبدونهم إ ل ا ليقربونهم إ ل ى الله تقريبا كما جاء عند ا ل ب غ و في ت ف س ي ر ه فالمقصود أ ن ه م اتخذوهم وصائد تقربهم الى الله جل و علا و ش ف ا ع ا كما جاء في الدليل الثاني و دليل ا ل ش ف ا ع ة و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ش ف ا ع و ن عند الله هذه حجتهم وهي شبهه ردها ا ل ق ر آ ن الكريم لم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله ه ذ ه ا ل و ص ا ئ ط ص ر ف لها ا ل ع ب ا د ة حتى تقربهم عند ربهم جل وعلا ما الفرق بينهم وبين من ي أ ت ي قبرا فيقول يا سيدي فلان استغيث بك أ و ارزقني ولدا أ و هذا هذه ا ل ذ ب ي ح ة لك ثم إ ذ ا أ ن ك ر عليه قال أ ن ا أ ر ي د ما عند الله هذا ولي الله يقربني إ ل ى الله و يشفع لي عند الله قولوا بربكم ما الفرق بين هذا وبين هؤلاء هل هناك فرق لا يظهر الفرق تماما ف ا ل أ م ر متساوي فهؤلاء لما قيل لهم لم ا تعبدون ه ذ ه ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن قالوا لتقربنا عند الله تشفع لنا عند الله نحن نريد ما عند الله جل وعلا هو الذي يخلق ويرزق ويملك فهذا الذي ي أ ت ي القبر ويقول اشفع لي لك جاه عند الله استغيث بك ف إ ذ ا أ ن ك ر عليه قال أ ر ي د ما عند الله وهذا له جاه وشفيع فقط فهن ليس هناك فرق بين هذا وهذا ل أ ن ه صرف له ا ل ع ب ا د ة من دون الله ولو كان يريد ما عند الله ولو زعم أ ن هذا ماذا فقط و ا س ط ق ر ب إ ل ى الله ف إ ن هذا هو الشيء بعينه اتخذوا ش ف ا ء عند الله جل وعلا اتخذوا قرب وصائق تقربهم إ ل ى الله جل وعلا فهذا هو الشرك فهنا في ه ذ ه ا ل م س أ ل ة ظهرت ش ب ه ة المشركين وهذه ا ل ش ب ه ة ذكرها الشيخ أ ي ض ا في كشف الشبهات أ ن هذا ا ل أ م ر شبهه لها وهذه ا ل ش ب ه ة ما زالت سائله حتى في زماننا يعني في زمان الامام وفي زماننا أ ي ض ا ما زالت م و ج و د ة وما زالت عند الناس ح ج ة فقال اتوجه إ ل ي ه لان له جاه عند الله جل وعلا هذه هي نفسها التي قالها المشركون ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله زلفى لا فرق بينها او لا فرق بينهما لذلك ينتبه الى هذا الامر ينتبه الى هذا الامر فهذه شبهه المشركين كيف يعتمد عليها ويقوم عليها دين المسلمين لذلك هنا مزلق خطير و ا ل ح ق ي ق ة أن ا ل رساله ة ذ ه يعني ر س القواعد ا ل ا ل أ ر ب ع ه هي موجودة في ا ل ض ر س ا ل س ن ي ة في المجلد الثاني موجود خمس رسائل موجود خمس رسائل كلها تدور حول هذا الموضوع حول موضوع القواعد ا ل أ ر ب ع ه و تمييز المسلم من المشرك المعنى واحد م و ض و ع واحد بعضها ط و ي ل ة في خ م س ة عشر ص ف ح ة بعضها ق ص ي ر ة ثلاث صفحات وهكذا فهذه ا ل ر س ا ل ة و ب ق ي ة الرسائل تدور حول معنى واحد من المعاني التي كتبت من أ ج ل ه ا بيان المسلم من المشرك حتى يستبين العبد أ م ر ه و أ ي ض ا من المعاني كما جاء في ا ل م ق د م ة أ ن يحبر ه ذ ه ا ل ش ب ك ة الشرك ف إ ذ ا كان لا يدري لا يدري التوحيد من الشرك يخلق بينهما هذا كيف يتقيه إ ذ ا كان لا يميز بين حال المسلم وحال المشرك هذا كيف يكون مسلما موحدا محققا للتوحيد لذلك هنا لا بد من أ ن يستبين أ م ر ه فهؤلاء اتخذوا القربى واتخذوا الوسائط حتى تقربهم عند الله جل وعلا هؤلاء ما عبدوا الله وحده وما أ خ ل ص في العباد وربنا يقول وما أ م ر إ ل ا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين وما أ م ر إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال أ ي ض ا فاعبد الله مخلصا له الدين هؤلاء ما ع ب د و ا الله وحده جل وعلا فلا بد أ ن يفهم الطالب والمسلم مقصد الشيخ من ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة ومن هذه ا ل ق ا ع د ة ولم ا وضعت ل أ ن هذا إ ص ل ا ح لدين المسلمين ت ح ذ ي ر لهم من الشرك تعليم لهم كيف يحقق التوحيد فيفهم على هذا الوجه والله أ ع ل م هذا في ميخص ا بيان الشبهه التي جاءت ومسدل به أ ه ل الشرك وكيف أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم كذبه م وكفرهم ورد ش ب ه ت ه م ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ب ي ا ن معنى ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة بعد أ ن ذ ك ر ا ل ش ي خ ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ا س ت ط ر د و ب ي ن ق س م ي الشفع ا ة و ا ل ش ف ا ع ة ش ف ا ع ت ف ا ع ة م ن ف ي ة و ش ف ا ع ة م ث ب ت ة بينه هاتين الشفاعتين ف ا ل ش ف ا ع ة أ و في ا ل ل غ ة من ج ا ن ب ا ل ل غ ة في تعريفها هو أ و هي ضم الشيء إ ل ى ن ف ل ه و قيل جعل الوتر ي شفعا قيل جعل الوتر ي شفعا في, في الاصطلاح تعريفها اصطلاحا أ ن ه ا ا ل و س ا ط ة للغير ا ل و س ا ط ة للغير من أ ج ل جلب خير أ و دفع ضر هذا معناها استلاح فهي وساط توسط للغير حتى يجلب خيرا أ و تدفع عنه ضرا هكذا ا ل ش ف ا ع ة و ا ل ش ف ا ع ة م ن ف ي ة و م ث ب ت ة ذكر في ا ل ق ا ع د ة معنى ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة أ ن ه ا ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله هذه ا ل ش ف ا ع ة منفيه ا ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله ي س أ ل غير الله جل وعلا أ ن يغفر ذنبه ي س أ ل غير الله جل وعلا أ ن ينقذه من النار ي س أ ل غير الله جل وعلا أ ن يدخله ا ل ج ن ة أ ن يؤمنه من الفزع ا ل أ ك ب ر هل هذه يقدر عليها غير الله جل و علا لا ف ي س أ ل غير الله ما لا يقدر عليه إ ل ا الله جل و علا و هي م ن ف ي ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن نفاه و أ ب ط ل ه ا فهي ش ف ا ع ة ش ر ك ي ة شفاعه شركيه هذه ليست التي تكون بين الناس إ ن س ا ن يشفع لك عند إ ن س ا ن آ خ ر من أ ج ل تحقيق م ص ل ح ة لا هذه فيها الحديث الصحيح ش ف ع و اشفعوا تؤجروا هذه فيها تؤجر تشفع ا ل إ ن س ا ن عند مسؤول عند كذا من أ ج ل م ص ل ح ة لا ليست هذه المقصود هذه ش ف ا ع ة تتعلق ب أ م و ر لا يقدر عليها إ ل ا الله جل وعلا بل حتى نفهم جيدا هذه ا ل ش ف ا ع ة هي حق الله ولا تكون إ ل ا لله جل وعلا فطلبها من غير الله شرك وباطل لذلك قال جل وعلا الدليل على هذه ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة قوله جل وعلا يا ايها الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ش ف ا ع ة ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون فلا ش ف ا ع منفيه لا توجد ش ف ا ع وقال تعالى وامذ به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم من دونه و ليس ولا ل شفيع لهم من دونه ولي ولا شفيع هذه ا ل ش ف ا ع منفيه ل أ ن ه ا ش ر ك ي ة و ب ا ط ل ة وهذه ا ل ش ف ا ع حتى نفهم جيدا هناك يعني فائده ة ع ز ي ز ة ي ن ت ب ه إ ل ي ه ا المسلم إ ذ ا درست أ و ق ر أ ت في أ ف ر ا د الشرك فانتبه إ ل ى ما ينتقص به حق الله جل وعلا إ ذ ا كنت ت ق ر أ في فرض ا ل أ ف ر ا د الشرك انتبه ما وجه النقص في حق الله جل وعلا ل أ ن كل شرك هو نقص في حق الله جل وعلا هذه الشفاعه المنفيه انتقاص لله جل وعلا كيف ذلك فيها أ ف س د القياس أ ف س د ا ل أ ق ي س ه في هاته ا ل ش ف ا ء عند الناس هناك ش ف ا ء الملك من البشر له ح ا ش ي ة وحاجب وزراء و أ ع و ا م يذهب إ ل ي ه م بعض الناس لكي يشفع يقول له اذهب واشفع لي عند الملك لم ا يذهب إ ل ى هذا ل أ ن ه قالوا ربما ت أ د ب ا لا يذهب إ ل ى الملك م ب ا ش ر ة ربما ماذا أ ن ف ع له لو ذهب إ ل ى الملك لرده فيذهب إ ل ى ذلك الشخص فيقول له اشفع لي فيشفع له فهذه ش ف ا ع ة الناس هذه ش ف ا ع ة م و ج و د ة عند الناس ولم ا تكون قالوا ل أ ن هذا الملك له أ ع و ا ن لا يعلم كل شيء ي أ ت و ن ه ب ا ل أ خ ب ا ر لا يستطيع أ ن يقوم بكل أ م و ر الناس فيعينونه أ ي ض ا له أ ش خ ا ص يمكن يحفزونه على فعل الخير ي أ ت ي ه و يقول له لا هذا افعل له كذا و كذا فيغير راثره فينقصه العلم و تنقصه ا ل ق د ر ة و تنقصه ا ل ر ح م ة هذا إ ذ ا جعلنا هذا ا ل أ م ر في جنب الله جل و علا انتقصنا ربنا جل و علا انتقصنا ربنا جل و علا ل أ ن الله كامل في علمه كامل في قدرته كامل في رحمته ب ذ ل ك قياس ا ل ش ف ا ع ة عند الناس ب ا ل ش ف ا ع ة عند الله هذا قياس فاسد وهو سبب الشك في باب ا ل ش ف ا ع ة وهذا أ م ر يوضحه شيخ ا ل إ س ل ا م في رسالته ا ل و ا س ط ة بين الحق والخلق فهناك واسطه ولكن كيف نفهمها فهم قاسوا هذا بهذا وجعلوا ه ذ ه ا ل ش ف ا ع ة التي عند الناس كالتي عند الله جل وعلا هذا الملك له ز و ج ة ت أ ت ي زوجته تشفع لفلان أ و لفلان الملك لا يرضى عن هذا الشخص وربما لم يقبل ه ذ ه ا ل ش ف ا ع ة ولكن لماذا يستجيب ل أ ن ه ا زوجته يحتاجها وقد تغضب هذا لا يكون في حق الله جل وعلا لو جعلنا هذا في حق الله فقد انتقصنا الله جل وعلا الله جل وعلا لا ش ف ا ع ة عنده إ ل ا بشروطها كما سياتي فالقياس هذا هو الذي جعل الشرك في هذا الباب لذلك لا نقيس هذا بهذا الناس يذهبون إ ل ى ا ل أ و ل ي ا ء ليشفعوا لهم لما ل أ ن ه م يعتقدون أ ن هذا ا ل أ م ر مثله عند الملوك لا الله جل وعلا ا ل ش ف ا ع ة ملكه قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا ملكا واستحقاقا واختصاصا يعطيها لمن يشاء لا يشفعون إ ل ا ب إ ذ ن ه ولمن ارتضى ليست كالتي عند الملوك ف أ ن ت إ ن كنت على شرك وذهبت إ ل ى هذا المقبور لكي يشفع لك ف إ ن هذا لن يغن ي عنك شيئا ل أ ن ك على الشرك ف ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة المقصود ا ل ش ر ك ي ة التي هي ش ب ي ه ة ب ا ل ش ف ا ع ة عند الملوك وهي انتقاص لحق الله جل وعلا كما ذكرت لكم ل أ ن ه م جعلوا ه ذ ه ا ل ش ف ا ع ة التي عند الملوك هي نفسها التي عند الله جل وعلا فساووا بين المخلوق والخالق ا ل أ م ر لا يستوي يسمعون هكذا ا ل ش ف ا ع ة فيظن أ ن ه كما ي ش ف ى عند الملوك يشفع عند الله لا فهي م ن ت ف ي ة ولا تثبت كما س ي أ ت ي في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا بشروط لا تثبت إ ل ا بشروط لذلك انظروا هنا م س أ ل ة الوسائط هذه م س أ ل ة ه ا م ة جدا ا ل و ا س ط ة بين الحق ربنا جل وعلا والخلق ه ذ ه باب باب المزالق فهؤلاء كيف اشركوا ف م ا جاء في ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن حجتهم ماذا اتخذوا وسائط فرسولنا صلى الله عليه وسلم واسطه بيننا وبين ربنا ولكن أ ي و ا س ط ة يعبد من دون الله يستغاث به من دون الله تطلب منه ا ل ش ف ا ع ة لا ا ل ش ف ا ع ة تطلب من الله جل وعلا فنقول اللهم شفع نبيك فينا فتطلب ا ل ش ف ا ع ة من الله ل أ ن الله هو الشفيع ح ق ي ق ة لا س و ا فكيف يتوجهون إ ل ى نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ا ع ة تطلب منه ممن يملكها من الله جل وعلا فرب فنبينا صلى الله عليه وسلم واسطه تبليغ و ا ص ط ة تعلمنا الشرع نتبعه لا أ ن نجعله إ ل ه ا يعبد ولا أ ن يكون و ا ص ط ة تلغى كما فعل البعض ا ل غ ه ا البعض ف ق ا ل ت أ ت ي ن ا الشرائع في المنامات ويكلمنا ربنا جل وعلا فلا نحتاج لرسول هؤلاء أ ي ض ا ماذا أ ب ق و ا في ا ل ش ر ي ع ة ما تركوا فيها شيئا فالواسطه الحق أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واسطه تبرير فلا تطلب منه ا ل ش ف ا ع ة و إ ن م ا ا ل ش ف ا ع ة تطلب من ربنا جل وعلا أ ن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم وانظروا متى يشفع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام متى يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع حينما يسجد عند العرش ويفتح عليه الله جل وعلا بمحامد يحمد بها, رب يحمد بها ربنا جل وعلا ويثني على الله جل وعلا عندها يقول له الله جل وعلا يا محمد ارفع ر أ س ك وسل تعطى واشفع تشفع يعطيها له الله جل وعلا بعد ه ذ ه المحامد وهذا السجود وهذا الثناء يعطيه الله جل وعلا ا ل ش ف ا ع ة ف ا ل ش ف ا ع ة لله ملك الله جل وعلا قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا فربنا يعطيها لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف نذهب نحن إ ل ى المخلوق ل ن س أ ل ه هذا هذا الحق الذي هو حق الله جل وعلا هذا ظ م في حق الله هذا ظ م وهذا شرك ف ا ل ش ف ا ع ة لله سبحانه جل وعلا فهذه بالنسبه إ ل ى ا ل م ن ف ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل ش ف ا ع ة أ و بيان معنى ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ث ب ت ة ا ل م ث ب ت ة هي التي تطلب من الله انظر و ا ماذا قال الشيخ تطلب من الله ل أ ن ه ا ملكه فهو الشفيع ح ق ي ق ة لا سواه والسر في ذلك أ ن لا تلتفت القلوب إ ل ى غيره إ ذ اذا أردت النجاة إ أ ر د ت الشفاعه فالتفت إ ل ى الله أ ط ل ب ه ا من الله أ ن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم فتلتفت إ ل ى الله جل وعلا ثم لا تكون إ ل ا بشروط لا تكون إ ل ا ب إ ذ ن ه جل وعلا إ ذ ن ه الشرعي والكوني قبل ذلك ف ا ل إ ذ ن الكوني أ ن يجعل هذا م ي س ر ا ً واقعا ً كونا ً و ا ل إ ذ ن الشرعي أ ن ي أ ذ ن كما أ ذ ن لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع ر أ س ك وسل تعطه واشفع تشفع حتى ي أ ذ ن ربنا جل وعلا ليس كالملوك الملوك يشفع عندهم الناس و إ ن لم ي أ ذ ن ف ت أ ت ي ه زوجته وتشفع و إ ن لم ي أ ذ ن لها أ م ا الله جل وعلا فلا يشفع عنده شفيع إ ل ا أ ن ي أ ذ ن ربنا جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إ ل الا بإذنه إ ب إ ذ ن ه ثم الشرط ا ل آ خ ر رضاح عن الشافع والمشفوع له أ ن يرضى عنهما يرضى عنهما في القول والعمل فكيف يرضى عنهما و أ ح د ه م ا على الشرك لا يرضى عن الشرك جل وعلا ف إ ن كان مشركا كيف يرضى عنه فلن تغني عنه ا ل ش ف ا ع لذلك قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان ياذن ويرضى يرضى عن الشافع والمشفوع فاذا كنت تذبح لغير الله فانت ماذا تعبد غير الله ثم تاتي نبينا صلى الله عليه وسلم وتقول ان قلت اللهم شفعني او شفع نبيك في ولكن الله لا يرضى عنك لانك أ ن ك تذبح لغير ل ل ل ه أو أ تدعو غير الله كيف يشفع فيك الرسول عليه الصلاه والسلام لا يشفع فيك ل أ ن شرط ا ل ش ف ا ع ة أ ن يرضى عنك الله جل وعلا فرضى الله عن الشافع والمشعور ليس كالملوك فهنا لا بد من ا ل إ ذ ن ولا بد من الرضا أ ن يرضى عنك الله جل وعلا ثم ماذا متى يرضى عنك الله أ و ل ا وفعلا إ ن كنت موحدا متبعا لشرعه لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم حينها يرضى ع ن ه وحينها تحظى ب ا ل ش ف ا ع ة لا أ ن تكون مشركا مخالفا ثم تقول أ ن ا أ ر ج و ا ل ش ف ا ع ة لن تغني ع ن ه لست عند ملك من الملوك أ ن ت عند الله جل وعلا بيده ا ل ش ف ا ع ة يعطيها لمن يشاء بعد ا ل إ ذ ن والرضا من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه سبحانه جل وعلا و ت أ م ل و ا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال, يا قال من أ س ع د الناس بشفاعتك يا رسول الله قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ س ع د الناس بشفاعه من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه ف أ س ع د الناس بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم من حقق التوحيد من حقق لا إ ل ه إ ل ا الله فمن حققها حظى فاز ب ش ف ا ع ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسعد بها أ م ا من خالف فهذا لن تغني عنه شيئا لذلك ا ل ق ا ع د ة هنا أ ن ا ل ش ف ا ع ة م ن ف ي ة و م ث ب ت ة ا ل م ن ف ي ة ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل أ ن ا ل ش ف ا ع ة م ن ف ي ة يا ايها الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله لا تنفع الصداقه ولا ش ف ا ء ا ل أ ص ل أ ن ه لا ش ف ا ء و إ ن م ا تثبت بشروطها الشفاعه تثبت بشروطها فمن شروطها كما ذكر وهذا أ ه م الشروط أ و ل ا أ ن تطلبها من الله و أ ن تعتقد في قلبك أ ن ه ا ملك الله جل وعلا وهنا أ ط ر ح السؤال من كان يعتقد أ ن ا ل ش ف ا ع ة ملك لغير الله هذا فيما طعن من كان يعتقد أ ن ا ل ش ف ا ع ة ملك لغير الله هناك من يملك غير الله ا ل ش ف ا ع ة هذا فيما طعن طعن طعن في الربوبيه هذا انتقص توحيد الربوبيه فهو يعتقد أ ن حقا من حقوق الله لغيره فهذا لا بد أ ن يكون سليما في قلبك أ ن تعتقد أ ن ا ل ش ف ا ع ة حق الله جل وعلا يعطيها لمن يشاء بعد أ ن ي أ ذ ن ويرضى فهذا لا بد منه ثم ماذا أ ن ي أ ذ ن الله جل وعلا ثم أ ن يرضى عن الشافع والمشفوع فهنا تكون ا ل ش ف ا ع ة م ث ب ت ة أ م ا غير ذلك ف إ ن ه ا لن تغني شيئا ً وتبقى ش ف ا ع ة م ن ف ي ة يعني هذا ما ذكره الشيخ في ه ذ ه ا ل م س أ ل ة نعم تفضل、أه. نسمع الى ا ل أ ذ ا ن ثم نواصلي لله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد أ ق ت م الكلام على هاتين القائدتين العظيمتين بالمغزى منهما و بالحكمه منهما على المسلم أ ن يحرص على فهم التوحيد و أ ن يحرص على م ع ر ف ة الشرك يحرص على فهم التوحيد و معرفته ليحققها ويحرص على م ع ر ف ة الشرك ل ي ش ت ن ب ه هذا أ م ر ليس باللعب الله جل وعلا ما خلق السماء و ا ل أ ر ض كما قال وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض لاعبين هذا ليس باللعب من زاغ في هذا ا ل أ م ر فقد هلك ربنا جل وعلا لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمسلم يرجو ا ل ن ج ا ة لنفسه ولغيره يرجو ان ل لنفسه و يرى ه يرجو ي ر أن إ خ و ا ن ه على التوحيد الصحيح السليم مجتنبين للشرك لكي ينجو اذا رحل ربهم جل وعلا لا يريد أ ن يراهم واقعين في الشرك أ ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م يعملون ثم ماذا يلقون الله جل وعلا فيحبط ا ع م ا ل ه م ويدخلهم النار المسلم لا يحب أ ن يرى الناس هكذا و إ ن م ا يحب أ ن يراهم ويريد أ ن يراهم على التوحيد أ ن يراهم م ش ت ن ب ي ن للشرك محققين للا اله الا الله لذلك ا ل أ م ر ليس بالله وربنا جل وعلا قد بين, قد بين وقد بلغ نبيه صلى الله عليه وسلم فليحرص المسلم يحرص على هذا ا ل أ م ر أ ش د الحرص ل أ ن هذا فيه النجاه فيه النجاه من النار وفيه دخول ا ل ج ن ة فيحرص المسلم على فهم التوحيد وتحقيقه وعلى م ع ر ف ة الشرك واجتنابه لينجو ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يجعلنا من أ ه ل من أ ه ل التوحيد الذين حققوه أ ت م ت ح ق ي ق و أ ن ي و ق ذ ن ا من النار اللهم إ ن ا نعوذ بك من النار اللهم إ ن ا نعوذ بك من النار اللهم ادخلنا ا ل ج ن ة و ارض عنا سبحانك اللهم وبحمدك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا ت استغفرك واتوب اليك いいいすいませ